بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين <إن>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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين فسررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِرَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 ان هؤلاء شر بمته قديلون وانهم لنا لغاظون وان لجميع حاضرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأمرتنا بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم دركون قال كلا إن مع ربي سيهدين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 قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَبَارَكَ اللَّهُ إِنَّكُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ تُسَوِّئُونَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا فَنَكُونَ فنكون من المؤمنين فِي في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِن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 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 35. 36. 37. 37. 38. 39. 39. 40. 40. 40. 41. 41. 42. 42.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 ما كانوا به مؤمنين كذالك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم ضعّتهم وهم لا يشعرون دغتة وهم لا يشعرون فَيَقولُوا هَيْ نَحنون ظَرُون أَفَ بِعَذاَا بِنَا يَْتَعنجِلُون أَفَ بِعَذا بِنَا ثُمَّ أَفَرَأيتََّ تَعَنهُم سِنين ثمُ Ma ágna ők, melyeket élveznek. Ma ágna ők, melyeket élveznek. És mi a te népünknek a története, ha nem szállítanak?